مَنَّ مِنَّا وَمَتَّعَنِ إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِنْ آيَةٍ من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه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 واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون تصيّة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ق.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 Fel-Yoğma, La Tuzlam Nefsu Şey A, La Tujzeon İlla Ma